وَإِذ نَطَقَ الجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنَّ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ حُذُبًا أَتَاكُم بِقُوَّةٍ وَأَنذَرُكُمْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ غُهُورِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُشِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنفُشِهِمْ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَسْقُلُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِمْ فَإِذَا جِئْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُرْسِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعِلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانشلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تكركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ثاني بَلَى الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضِلِّينَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ